م و س ل ع ه النابلسي ر آ للعلوم ا ل م و س ى ل أ ه ه ل ا ن ي آنست ن ر ه انا لست نارا ساتيكم منها بخبر او اتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والق عصاك فلما راها تهتز كانها جان و ل ا مدبرا ولم يعقب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 وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آ ي ا ت الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين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 موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ل اسماء الله الحسنى ت اتوا على واد النمل قالت نمله يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم, مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون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 وان اعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال مالي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين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 وجدت امراه تملكهم و أ و ت ي ت من كل شيء ولها عرس عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م وزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون أ ل ا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات و ا ل أ ر ض ويعلم ما تخفون وما تعلنون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 فلما جاء سليمان قال اتم الدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل أ ن ت م بهديتكم تفرحون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 ان ا م ر أ ت ه قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى االله خير اما أم يشركون امن خلق السماوات والارض وانزل أ ن من ز ل لكم ل س م ماء ا أ لكم من السماء ماء فأنزلوا اتتنا به حدائق ذات ب ه ج ة ما كان لكم أ ن تنبتوا شجرها أ اله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أ اله مع الله بل اكثرهم لا يعلمون امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الارض أ اله مع الله قليلا ما تذكرون امن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أ اله مع الله تعالى الله عما يشركون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 فاذا كنا ترابا واباؤنا ائنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين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 واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا ب آ ي ا ت ن ا لا يوقنون ويوم نحصر من كل امه فوجا ممن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 ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الارض إ ل ا من شاء الله وكل اتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامله وهي تمر مر السحاب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 ومن جاء بالسيئه فكبت وجوههم في النار هل تجزون الا ما كنتم تعملون انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها ولهم كل شيء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 وقل الحمد لله سيريكم آ ي ا ت ه فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون